بسم الله الرحمن الرحيم عباءتها على كتفها تغلق باب السيارة مع السائق وتجول معه يملة ويسرة ولا تبالي ولا تبالي ولا تبالي صورة فيا لله فتيات سترهن الله وكشفن ستر الله عبر شبكات الإنترنت فصورنا أنفسهن عبر الجوال بصور عارية مع السفنة من الشبان صورة تقول ألا تعرفني وتحاول معه وتلين الحديث يسقط الحياة وتباع العفة ولأجلها يوافق ولا حول ولا قوة إلا بالله هجرت الصلاة وكرهت الطاعة وتعلقت في الدنيا والبضاعة مسكين تجلس الساعات الطوال أمام الشاشات تقلب القنوات وتتابع الأفلام والمسلسلات وتراقب المن ضاعت إماء الله وعصت أمد الله وجنت السيئات وحصدت منها المر والمنكرات ليس لها هم إلا الذنب كيف تخلو به ومع العاصيات والظالمات لأنفسهم تسهر وتتسامر يا. تضحك للهوى. وهي في غمرة الظلام تتلذذ وتنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحش يوم القيامه أعمى ألم وضياع وحوطة واكتئاب قلب في الشهوات منغمس وعقل في اللذات منتكز همته مع السفليات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات أختار ما أختار لي أراك في الذنب وتنسين وتخلين بالحرام وتغشين وهو تعالى على ما تفعلين شاهد أما أنا لك أن ترعوي أما أنا لك أن تستحي أما تخافين من الله أما تخافين من الموت؟ أما ان لقلبك ان يغشع أختاه ولعينك أختاه ان تدمع كفاك ذنوب كفاك معاصي كفاك منكرات أختاه هل تريدين النجاة اختا هل تريدين النجاة النجا؟ النجا؟ اخاطبك يا من تريدين النجاة يا من تريدين النجاة خافي الله خافي عذاب الله عز وجل كوني يا امه الله كناجية نجت بإذن الله وكوني كهذه الناجية وفي آخر الليل تستيقظ وهي تردد رحم الله ام قامت من الليل صلت فاقضت زوجها حين ابا نضحت في وجهه الماء وكوني كهذه الناجية التي استعدت للقاء الله فتحرك قلبها بذكر الله فاستقامت على دين الله ابنة الإسلام قوم إن عهد الذل فات والذي مر قديما في نظرت إليه النظرة الأخيرة وقال لا تحزن فوالله إني من أهل الجنة فوالله إني أرى أناسا معهم ثيابا بيضاء جاءوا بها لي فالموعد الجنة, فالموعد الجنة وفاضت روحها إلى الله جل جلاله لم تكن تترك الصلاة منذ سن التمييز ولم تكن تشاهد الأفلام والقنوات ولا تسمع الأغاني منذ بلغت الثالثة عشر من عمرها وهي تصوم الاثنين والخميس وكانت تنوي التطوع للعمل في تغسيرها للموتى. لكنها غسلت قبل أن تغسل غيرها أختاه هذا هو الطريق طريق الرحمة والإكرام والإنعام طريق العبادة والصيام والقرآن طريق الصلاة طريق الستر والحياء والعفاف. طريق محفوظ طريق ممهد ممدود فيه السعادة والسلامة فاسلكي هذا الطريق يا من تريدين النجاة يوم تعودين إلى الله وتقبلين على الله وتقفين بين يدي الله فهل لا دعوة إلى التفكر في طريق النجاة أختاه عودي الى الله خاطب النفس العاتية الاماره بالسوء وقول لها بلا والله قد, بلا والله قد كفاني ذنوب الواسية قوليها قبل فوات الأوات قوليها دوما وتحلي بالحجاب وهجر الجهل المشين تدركي سر الكتاب